الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصاجقين والقانفين والموفقين والمستغفرين بالاصحاب جيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل العضان ايام درس يقول أنه آيات ذا شانية الضناس وكميدها سورة عالي عمران آيات محي الله سبحانه وتعالى أخذ كورس زوجين للناس في البش من النساء والبنين والقناطر المقدارة من الذئب والفبلة والخيل المصوامة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده فصنة المعاب قل أمن ربيكم قل حاتر هذا لم حمدوا يفهملو أو ربيكم إذن كور بخير بخيل وح كخير بمن من ذلكم كنا لو هي نفطه و شهواته هو دوبركيه iyo arurtiyo salaaha la uruuye dad tii xadaha ay fardaha calamadaha lahay iyo ariga iyo geera iyo lada iyo beeraha iyo waxaas waxa ay in ka khair badan ma idin sheega ku dhawaa alay suuha wa ta'al lil waka waxa ka إلهي سبحانه وتعالى ضدك كعب صديو أول ملك سعر وإلهي سبحانه وتعالى waxa يجب وإذ كإلهي يوحى إلهي يقوى عروني تغوضوا وحاوه وإن أت كثبت أتو إلهي يقوى عروني سبحانه وتعالى إلهي نتو إلهي إن أضلطي ما أتوحى كاربي أما إن أتكثك توحى وكفره مركز ضدك اللواضع السمعي يوحى إلهي فرين وهو إلهي كرى بينا كحرى و كفقادي عند ربهم و حيكوليهين جنات و هكا و هكا خير بلان و هكا حالك على الوصف شعيو النفط عيش عدانك ايو حقو خيان و هكا خير بلان و هنو للذين اتقوا إلهي كعصوه التقيينتها عن و عند ربهم فردو قد اكتس و آخرى و جنات تجري بارو تجري من تحتها هوست و سؤنيان الانهار و قريها هوست و جيب يغيرها و حاصونيا و بيال و كو الى اشهى 14 انهار من ماء غير آسين و من لوار اللن يتقير دعمه و من خمر اللذة للشاربين و من عسل المصفى و فيها من كل الثمرات افريقيا وي وي الى اشهى و ميدل بسله و diiya عن ku qanaayn mar wax taa saafey ga hayo khamrada aan tan adduunkan hayne aha waxa tayb kee ilaahay wuxuu tar gaal dadka al jannaah inay kor raa istaan ee tan aanayn aha waxa rasuulku sheegay inay tahay niftaaxu kulli sharri waxa ku soo mare inay adaan u firaatan khamrada ka fogaaw faaynaa niftaaxu kulli wa wiylka aanu aan kuwan salaax ka soo baxayay aan yee laga maleysin arey laga maleysin loo laga maleysin aan damba soomay wa aanu magacay kuwan wadaageen waxa jannada iyo waxa adduunka waxa magac oo hadii ay waxayna warigan arag oo maqal wa للذين اتقوا ذلك تقيين داويه خير كبناء الهي و يرشد وحا اي نفتا شيطانك و قرعيه وحا خير بلان للذين اتقوا عند ربهم جنات ديريليهم تجري وحصون من تحتها قصور تجريها يديدها مستودا هل نهر و خالدين فيها جناد ادونك لوما وعد و هذا شاوري ادونك و هي نفجاءه لو رياني ارا ذكر قرون سنه انت غيستو ama wakhtigaan way ka taraysaa anada isku daadeen hatta way geeyeenoo isaanu markii dhawaad dhacayso inad ay isku soo daceen soo goolatay qol ay ka babbaadeen neel ugu daahay dadada awaan soo muqudaahay xool badan hadda jacayso u joogeytaa ku joogayaan tabiye fadhiyad iyo ala sharaab badan oo arif yiddee yalo iyo heesha may joobayaan warigaaddu u joogaysaa hada beeriga la soo tarab badan oo ajaaib ah iyo qudaarta iyo wax majoogayaan beerta sababay may saaru iyo waxa hoos u anayo wobyalka oo aanaha iyo iyo biya aan ku ملك يا اهل الجنه و جنه جلام الهي وحق قده او رسولك و حديدك سيعة افر بادليدهم ان لكم وحد ليد ان تحيو فلا تموتو فيها ابدا جنه لك مرد انتو ملك جنه وتعالى او ايمانا يا اهل الجنه او قده اي وحد ليدهم نلل عندما شرعان ما ادي نالك ايدي ان كنت انا ميت annaa wadiban ku wan hadalay oo dhamaanayaa aanu sabirna way dhamaanayaan maanta ma joogay rasuulka sallallahu alayhi wa doon aw yalkeen ya ma jooga qayb badan bo abaha halka somal ma lama dhinto nalakum an fi abad waligin idan dhamaanay nolosha tan badiley adaa addi lagaa ilaareeyay dambashada kale soo hawu dambeysay la dohayl noontu dambayso marba ruux lagu shaado ajjail ama nacweyd gaari islamowad damaanayo muuminiyo fajiir baa damaanay fariyad dumar baa damaanay kuwiyare وحد لين انت تحبه فلا تهرم فيه ابدا يا الشراب نقطتان اذا جوابوا وسبني و هوا ومره لوه فباني جابو مرو اول لارك ماي حور لارك ماي جابو لو ساعه استخدل هودو ديبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الا keway yarana jawaab rahim keenay diga hadda inuu soo caawiyo oo yaranta dhibban bayraada maray weyn oo daymo isaga dhibban bayraada hay waxaad leedahay an tan camu fiya salaad tabas fiya ibada oo oo waxa oo أو واحد صلبه يعني كابد بعدين سبحان الله وتعالى قو أركميت وفعلت ووحو أي نفط جعش هاي هالقصر اللي جاي هاي واحد النفط الجعش هاي بدون ترور هذا غادي واحد النفط الجعش هاي وهابعين وهاوسي هاي حق مر مركزه دوان دوان أي واحد النفط مركزه آخرنا وهاي أو واحد بالجري بدون كده هذي ما من لو لا يبصق متر جين سبحان الله وتعالى لبعت الجكته وحنون هي dama shay yah udhur iyo faqr iyo gaajo iyo calaad iyo afar iyo oo ka faamay ku dhajisay adun la daneelo adunka waxa la rabay ruux ka dondoona dewar ruux awsan waro baale san waro shaydan marka dambay oo beena shara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 wa prwaq wax waxa laga yiraa Soomaal wax loo dadaalo mar wajoodi baa lagu yahay sababahan haween tan bariiska gowayso haddana aan baahir ka baheen dig baa kubo xaar baa kubo kaliya kubxdo balaa ruuhi kubxdo wakan marawqan ilaahi subhanahu wa ta'ala fi فيها أزواج way waareeyaan wani goow daba shamaleey oo azwaaj bayleen haween hadba wixii leena qurxee Ilaahay ino sheegay sheedaan ka ino qurxnaa من النساء min annisa haweenka caamiga ah halkaas ay joogan ku aan saxalalahayn oo qaadirahayn oo hayd lahayn oo anduuf lahayn oo haakalahayn oo waasalaan lahayn oo diid lahayn haddii oo oo saddabaatan maraynta xira sadduu xukun في الحديث كمتفق الرسول الكوشة صلى الله عليه وسلم صدوات المرخ باك لوح ابن وقانا مريه انتين دور دارفان وهو هاركت دارفان وواعى صورة دارفان بو لوح ابن وقانا يا قرح درتك كأنهن الياقوت والمرجان فقال إلهي هو أنت جندا كوهره الله عليه وسلم ياقوت وقال هذا مرجان ومد قدود بان وهو يوان نقاح وانه يبني tan we luul gabaarka ray qurxoon bal u maleysa qurxo marka dal haween jaceysay deey saaji inta aad doon tahay in aad qol raftay yadar inta raftay heer isagu arag malee oo hanaq malee ho ma saar malee ho haweenba leeyso guriso waxa u soo baraga qeybsada ayaa haddana habeen walba dayd mar ولا walaashayow oo ma saira kayi waxaagu waxa maray wajiga jinba janaad dhaxeeda mutahara soo waxa uu xornu dhanba laga dhireeyay xaykii waxa laga dhireeyay dhigii waxa laga dhireeyay saaxara maray oo calaasho ogow jirto oo kaalin maray oo aanuuf maray oo haakam maray oo waxa sooal maray wax dunkan ruuxu leeyahay قرمونا هو, هو وقر مالا واحد الصلاة وطاهر وعليش مهانه وتعالى وهنا ديك حمانه وردان في ازواج لهم فيها وحيكولين ازواج ومطهرة وخدوانهم من الله واحد الصلاة وحكا سيوين اله والراليك عنه ودوك انتو اله كوين ودها هي محادوا بانتنا مزيادية محادوا بانتنا اواجهنان القريب وحان زشي ميالة ياخددها هي. يقول ويرين عروم هاي مالكو اله انتعبوها دانا دها هي افر تاسدين ان صوم الريب waradwaan um bayleeyin dadkaas oo minalla war waxa iyo wahan ilaahay aad kaga fogaanaystay bari aad ka tagay waxa lagaa dhan calfsan sidda waayeen ama xoolahaad baan qoror tirado oo قال له وَهُرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ بَيْلَيْهِمْ وَذَكَ تَقِيَنْهِ شُده إلهي حجي سكاءات إلهي بكرها لنقونا يا عرم ملك إلهي بقو عرم وإلهي حاسينه وإلهي سرادة التكر والكان سرادة التكر والكان سمايه والوحنا السمايين ملك مجر وحى دوشة على الملك وقام رهب وحى نيهو كندرسة على الملك وحى هل جنتي قديش العسكر والله اللود ذاله وردوان من الله والله وبصير بالعباد إلهي الدومي سوى وجهي روح البوجي الروح والبصير يهيب إلهي سبحانه وتعالى ويا رجال روح الدوم كان راعي دوكة خسارة الدنيا الآخرة قطعية كوحن دورت إلهي إبتساء إلهي سبحانه وتعالى وصينية والله وبصير بالعباد الذين بينا وما تكلين اللي عليهم شعبك أوحى لي واقع <تصفيق> علامات قوية. كلامه الذين كوي تقيين <تصفيق> توحى <تصفيق> إسكاله waxa الذين يتقون للذين تتقوا عند رب الجنة تقيين مركيئين. الذين كوي تقيين تو. يا قرآن ده أي ربنا رب الجنة إننا عنده آمنا wan ما ينكر. رسول كعبان رواه الكتاب كعبان رواه آخران رواه جرالان رواه نارتن رواه ونارتن هو كارن الجنة هو طلبين адиан рувайно банкамар қалайна ба кууееина ва куааудеен расуулкан рувайно ва кудаайнан китаабкан рувайно ва баранайна ва куан фалейн ва кууси айийи аляху субханаху ва таааля иннаа ааманна ва рувайн маа дама хун сайя лихфид лана нодд илаху дунубти ан галай ин дамбан нага дааи илаху нага даф сафлина дунубана ва кынана мина азааби ан нар илаху аннар fadalada ku illahda in istaagal ba kan lugu darey markaas dooda isku noqonaya waa kaasan ka ilaa oo naarta noo caasa naga yiraah lafaan naga yeeceedaha naga yee hirib kanaga yee haragana oo ilauma kaasan ka saasi dambari subhana wa هذا نطيع عضب قصرين مهر جنات ايها فده الهي واحد ايها للذين انت عند عندها روي من جنات واحد يلمش ازواج كمطهراء هذا كسب ريس ايه معاشر وحي في عناي اذا كتبتها لنبت كواه يتاوي هذا المعاشر كده هو نفط وحي ربتها داد كده هو دو للناس هذا الشيطان يقولون قره يرى عضب خلاص صبر لانا دايك وقول لعضب هذا الطعال الهي و نفط و نعفتها يو. نفطه يوحى إلهي صلى الله عليه هو. وسلم و الجعشة وشى إلهي لغفقها حجبت الجنة بمكاره النفط و حديث متفقه وهو النار بشهوات النفط نارته وها حجابها أو الروائين لجي... لغجوك وشى نفط جعشة يو حسوه الله عليه وسلم جندا وها حجابه وروائن لغجيره وغلافه و جندا واح نفط نعزة واحد جنادا لوجلوب واحد نفط جعجة واحد على حافسين وهذا كعلي وله من أي نعريب هذا الذي يعذب قلما يسوع هذا الذي قلما يسوع مكاحر ماي كأ وذنتر عجائب الله وما شاء way asa taray ugu ilaayba iim kugu bedel imanta saatrado wixii aad weeynayo dad iyo wixii kugu dhacayno ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga ka soo wixiyay waxa garbanu qosnaayo sabr qosadaasu qabahaa inta cad lagu sabo waa kan ugu adag kan ugu weyn ma aashaan laga sabo in qadar ilaahay lagu sabo marka dadka jannada galaya taqaynta la dhabo waa asabiriin kuwa فعل قادواطن قلب بضفن باكب وحدو الهي به رن شيغان نورك اسلامت غن رن شيغان فعل كوداي كدبيانو اسلام باناي مكو دودو فعل ان بو اسلامكو فورينايا مؤمن باناماكو دودو فعل ان بو قلب هذا الصابرين والصادقين والقانتين وقول اله كوي فالصلاة اجرى للسنة والمنفطين واقوة واحد بحيوه الهي وحو السيبي واحد بحيوه والمستغفرين واقوة الهي لا تكوه يديسه بلا صحار ووقت عجيب هو بلا صحار يم يستغفرون ايو الهي سبحانه وتعالى التطييمة لا تكون كوهراني تعالى الجنة وقت الاصحورة ووقت ال الهي وضاء انتو السنة وكل الليلة وهبين كسر من يستغفروني فأغفر الله من يسألني فأعطيه ما يسأل من يسألني فأستجيب لهم. تاسو ياه الحسنا و كل اللي و اختلاف الكلام و اختي عبد الله بن عمر ناصر وكل اللي جال ناصر أو دردة توا و اختي الصعور تمن لوالي كان و اختي الصعور و هذا و اختي فعشان كله قنوة ومكل سامي و اختي عجيب هول و الدعاء اللي جا ديون مركو أولا صريح بعيسى أيه و عبي جا وقت الصعور تمن اللي جا مثلا الخفافر بلاه يدعى هذا يا يجب أن يكون ذلك الناس وإلهي بسر الجهد وإلهي سبحانه وتعالى وإنه سنة سنة تنبيه قول للضوط وإيمان كفضة وخير كفافة الجهد وعلمه الكثير نافعة ووقت الدعاء الذي يجبه هذا الذي يجب أن إلهي سبحانه وتعالى ينزل ربنا كل الليلة ويبقى كل الليلة الأخر إلى السماء البيئة وإلهي جعنه لكثير و بالاستحار هم يستقر و تاول وقت يا وقت السحور كهنا و و أسولهم يهينا و المستقرين بالاستحار و وقت لع الصحور تأيي إلهي تنتج نورنا بها و قول جير أين أي تنجي هين رسوله صلى الله و يستقر يريد أن تغفر لي و عليه إنك أنت تقول أبو قل جير و وقت لعصار هذا لحظا فاري ستول و إلا هذا الكورن تكتين هل كفو ختمت و قاموا بتركيب تكتب انا تلعى رب اغفر لي واتبع علي ابو الرسول قد ضيانا قالوا الهي سبحانه وتعالى ترجينا قوانا قد رو والمصرف بلا سعى اغفر لي واتبع علي انك انت تواب شهد الله الهي وحوق قري الهي وحمقاتكيه وقرسيه انه شاني. لا اله, إله حق هو, هو اساق موين والملائكة نصاتيون القرسيين العلم datka علم oo saaxib kaana yeeyna sasa rumaysi iyo waaqirsan iyo ayad ka sadriya cilmiga إلهي wernaada kamintahay Ilaahay ba isku cabsada malaa'ikisi ku cabsada subhaana datka cilmiga la waxay rumaysan oo dadkan u cadayayniyaguna إلهي وإلهك لو ogiina maxaati ka yihiin Ilaahay إلهي Ilaah taa بالقصة wal waxa uu soo jiray qaayana xaalada Ilaahay mid u كانوا إله إيمان كأي خير كأي الدين تأي إيمان كأي وفضلا شهيد الله إلهي وحوق قرسي هاي ومرخاتك هاي أنه شعال لا إله إله حق الوعى بالمجد إلا هو إساق المهيين والمرائكة نصاصة عبجي هنا وقرسي هنا عضينا وأولو العلم نصاصة يقول عبجي هنا قائما حاله إلهي نبتغم بالقصد لا إله إله حق الوعى بالمجد إلا هو إساق المهيين العزيز الحكيم إلهي سبحانه وتعالى حق مدر وعبد المجرى ونستقعين وحق الله دمبادل ويقول الله عابل وكان عزيزه إسكاله وغالب كهول وكان عمق فيه روحه هبابيه إبادية قال قدر إلهي كمق فيه سبحانه هذا الكيسة يسعر كيسة يقدر كيسة يشدع كيسة كمق فوه إلهي يا أبو الكيسة إن الدين دينة عند الله عليه, عليه السلام عيد بفضلي باللوشة يا حديثة سحالة إلهي بقرنا يقول رسولكم لقوا aadiib balam bo sharee wilaahi ruux aayda hada ku celiye ya aamashin keyiga n ku celiye ninku yiri kooshaga ma yeestoobid waxa lagu sheele hal sanad ila kadimooyeen markaas ayu hadku lagu sheegay noo hay akhiriya oo wakaaso ilaahay dana saawaydeesta ilaahay qiyaar oo ilaahay yaa aniga ninka aadiib aaniga dhahay aadiib وحق ana wax xaq badanow جالينك ilaahay sa ku geelaynaa maray aniga ku إن الدين الدين عند الله عليه السلام دين توبيا أكبر يوم ودين تسلام ذكره دين كله أكبر يوم مرة وما اختارف اسم خلافين الذين كوي وطرق علم علم, علم علم كتاب الكتاب جلستي إلا أن بعد ما جاءهم العلم مركو العلم جويد كذب بين خلافين ما يسخ خلافين علم رمكو جماد وحاره إلا مدوبي بي ضغيما بين حسد يعذو وتكبح يسوع أيه عليه الصلاة والسلام حسد كي يعذو وهو حقه روحك اتحيون الشيطان إبليس محاكه اللي قلت جندا كذوب بيه حاسد دلت أنا خير منه وخرطت ليه انت من اسمين ناري من المنتين هذا هو مركب عرحة يسده عمل كايق وبابائي إلهي بتكفه قايق الشيطان باب مالنك اتوحى سده لقبل الله قعنت قبصان يساو إنه يساق وحا لو يطعنو يهودي قارا لو يطعنو أم يحسدون النف على ما آتاهم الله حسبن من عند انفسه وكان سمريني وحين تفاجات قال الله وحروح سي حق حزون حي السوق لازم هو العلم للسي وقيت حزين بالله سبحانه وتعالى وقاسه وحا الله سين كرسي كاكا رسولنا صلى الله عليه وسلم حي الراعي وين مروح كو نري عوذ سن قويه سيدنا اسرائيل ان الدين عند الله الاسلام ما اسمه اسم الذين كوي وطول كتابة لسي الا ان بعد ما جاءهم العلم علم وانتو ينموين علم وانتو ينكدن بي الصلافان ما هي صلافة انضغية بينه حسد اوضحوا الوضع هذا دبت وان يكفر بآيات الله اله اله الروح الكوكفرير فين الله سريع الحساب اله حساب تنسك يدرد بان اله وكا سب اقصان تروح حسابه لجديد سينا يو النار قليلا يو اله الروح الكوكفرير فين حاجوك انو اله محمد عضي فرده والله فقل وحاطة لها أسلمت أني من مستعرع ونجران كوين ورسول كوين ما هي عياد كنسورة ده بالله وقال الله قصده إلا لحظن عياد كسر ودجانبه إلا نفسرين فإن حجيوك عضيك والله دولان فقل وحاطة لها أسلمت وحنوه جامعين وجه وجهي جاية لله إلهي بانوه السدي لله إلهي بان سبحانه والتعالي وحنوه جامعين عقل الله وقفة أسلمت أخلصت وحن أبراحت لي وجه ديني لله إ wa man istawa aza ka raan iyagana saasayelayaan way oo diinta ay baaqtay ilaah ee islaamiga oo gaansanay waqoo hadka tan nabi ee wa إلهي سبحانه وتعالى ta'ala ma huqashni islaam mateen faynaa salamu mar hada islaama o ilaahi hoggan samaa o ilaahi rumeyan faqaliit duu weh hanoonen wadada ila kabeey mareen we inta walaw hada islaamki ka jeesadaana fa innaa alayka wa hada shaadaa oo mun adagu oo shaqada ilaahi ku soo direeyta albalaad gaashin wa hakala gaamta boo yaa duka والله بصير إله ومت أركوه بالحداد كان إلهي سبحانه وتعالى عفوا إسلام كتجس إلهي وأعرف إلهي وأ سبحانه وتعالى هرتى صوتلا يملك ركاياه إلهي ولا أحسن إن الذين كون يكفرون بآيات الله عالة إلهي ككفرني ويقفن الدليل أنبيين أن بغير حق الحق لعمك من ربه حق لعمك ويقتلون qatluna diley anniga kuma qiiy aanay amruna bil qasr dadka الناس ya cadaaladda far iyo naas iyo culimada iyo dadka kuwa laaynaaya oo basharoon daaabin aali markuu aadna fustay mustafaa kan aadidu rasuulka iyo dadka waxa ugu dambeeyay ruuxi nabii diley iyo ruux adila ruuxa dadka macruuqa far iyo saydaan karo aadad kaso rabaayo ilaahay dadka ku xirey oo waddada naarta kasoo duwayo tii janaa ku duwayo waxa dilaa baa ugu dambanayay oo ay maamulay ku faraysa waa waraxta anbiyaaw yaa siday yareebnisaa arsool ka soo bado waxa lagu wariyay aadna أو ابراهيم يلوط والله ما تبارك صل على واسلك جواني الملك أنكرفون بيوري بيوهيم إن الذين يقرون بآيات الله ويقتلون ايات إله كوكب ريان كوا قرآن كهاي كوا مخلوق هاي إلهي أو رئي آيات كذكوكب ريان أي أمبيري بهذنا وحي كذنا ويقتلون النبيين النبي هذا دلي بغير حق حقلام كذلي ويقتلون الذين كونا دلي يعمرون بالقصة كذكك عد على دفري الدين تي إسلامك دلي الناس كاميرا قوة معروف كفر يقيس توضّح كميرةها وأنبياء هؤلاء كل دير يفبشرون بعذاب عليب صاحب الشك تأوّب بشأن على الحنم بن وراءه قوات الذين وقوي حايدت إبرته أعمالون في الدنيا عندهم عار كريم كبرى وحيه رجل سامي ينورن قابض ولا خيرة آخرنا عمل كريم وبر وما الله من الناسرين وهذا غير يمرؤ ألم تر ميادن عبيد إلى الذين كوي وطول كتاب وطول في النسيان لا يقلجش يا ناسيا من الكتاب الكتاب هاي بيسيدعونه إلا ويا رج إلى كتاب الله ليحكم بينهم صو كرحكم ثم يتولى وحاجسا فريق قاح ومنهم ياء كملا وهم عردون إيوه إله يدين في سيا كتاب كي يحكم كيش كتجت سيا كانسانش يعني بهيك يهودي أنا صارك وعم رهب ده إله كتاب كيش يحكم كيش تكجت وديده أو دعوى جر عداوي أو ده وقت يعني لما صار عم كرب احد ذلك قوامه الحدادن وقوة الهي الشك سبحانه وتعالى قوة هو سبحانه وتعالى وشك الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كتاب كيوا وحكى يقانون نصيبا لغيث يدعون إلى كتاب الله با لو يرى الكتابك يا سنه الله عليه ليحكم بينهم سوء ضحوه الحكم كتاب الله با سعودي سبحانه وتعالى مارن كعدم كأو رئي مارن كترى أنت قلنا حيسي وقت والبوح حضتك ما شاء الله قد جرت وياك كتاب كاسسود ديجو ولدي صعنة oo أنجروين أو أندوغوين أو مارن والبو لدها يوم يو مانتو سود ريم كتاب كنا عاصلين تلاوي يرسو كر حكومة ثم ثم يتولى وحاج يتن فيق منهم قحيه كامل وهم عردون ذلك جاءت جات ثابتة وفوق راعي ويهوج النساء قاله حيبهان لن تما صنع نتعام النار إلا أيام النعجودات مع المكر سنبويين وغرهم محاهودي في دينه محاكوه دي دينته دي ما كانوا يسرون طبين عبرتوت عامروا دين ويهوذين دي إيقون إلهي بي كبهن سبحانه وتعالى لعداد عبادنا يوت ويهوجه سنيان محيط يصرف إلهي سبحانه وتعالى رحيل ده إن إنسان ديل يحاول إن إنسان عم بنا العلاوي يكدينه ونرجع صاره. ما رين نظام ما يصير إلا معلومات ترسن موجين. لذلك جاء إله يدين تسي كتاب تسي يا رسول كقد جت ده. ورح يقرب تعابته حقوق عباده مثلاً صار تروحوا أنهم يوقعوا ورح ده. لنتمس لن نظام ما يصير النار إلا أيام من عدودات معلومات ترسن موجين. معلومات ترسن بنا العلاوي كبعدنا جنا قدم بيان. وغرهم في الدين وحدين تودي كوه ذل دي كوك دين ما كانوا رح يقتلون قوة برتوي فكيف حاله سحال قاض النقاية ضد كمنوع عصا إذا الجماعة نامون ما كان صورنا ضد كان صور كل منه ليوم في يوم ما ندحدي لا رأي فيه شك وسكجين مالا نكسيه إن لا بدك لصاورنا لسكينا يوم قيامة وفيا وله في كل نفس ما كسرت رح الشقاش سوي وهم لا يظلمون إيوان للدنيا عذل الدنيا يمرض وروحات نبلا ينحدو اللهم مالك الملك أي مسلمين تكلتوا شيئا أي سبب لهم؟ أو يهود اللهين؟ هي أنصاره يحبون إسرائيل. هنّا واحد أن بالنّبات. أولي كنا نعيش وديري السايق ولا ودير كرتا. نحن كاسرير الله صادر. مالك المولك يا مالك المولك إلهي جيم. مولك على حياة. روحوا بالإلهي مولك ليس ملكك من تشاهد سوح الدن تد وتنزع سيساوك و تنزع الملك من من تشاهد وتعز و تعز و تشرفت و إسلام ييمان يخير بطيسه من وتدل و تدل و إسلام إسلام كبار مريسه و تعلمه بقلبه غريسه من تشاهد بيدك الخير khayr oo dhan adoo gacanta kugu jiraa inna kaala kulli shayn qadbi xidaa ilaahay u baahay waxa la weeyay su'aasha subax ayuu ka yiri in lagu sheegay uu rasuulka laga wariyay inuu yiri waxa ku jira ismiga ilaahay ee weyn oo dhihiyow markii lagu su'aalana uu ajiibay markii lagu saaray oo قل اللهم على هايو سادة مالك الملك يا مالك الملك ثوتي الملك منتشا عدى الدون تاد ملك شي كأن لفيله نبو انبو سيبو دا ايو وضعتك حكومة ايو مسكين ونسل الله شغي ساب انبو رحسكين يا رايو فاربنا الملكين ايو يا زاي يا الله يا سي الله سبحانه وتعالى يا ببرك كده يكون دون الله وتنزع wa taksib ta الملك taqada al mulk man tashaa' ku doonay bulkii ay ka qaaday oo isagoo nool baba laga qaalay ama dhikaa woba damaanayaa u ilaa baa ka subhana wa ta'ala dunki خير باتيسا منفشا وتريل وادل ليس منفشا كعدن تنا إلهي وادون كد كدل ليس أيه دلنا شو إلهي حق الجرم اللي نعوذ بالله وقلبي أعلم اللي هو قريب بيديك الخير إنك على كل شيء هذا هو خير عنترك وجودك له إله مرث خيرك على سطنة ساسوي إله وبري إله وقوة دل ليس المجد يعني قوة عزيرس المجد اللي عليه إنك على كل توج وادقرس هبينك في النهار هبينك بع ما لنت الجيران يجوا ما كاس ما لنت الجيار هبين كانوا نسخام في السوشيال دا صند كأفتر تو حاجة يجيال كيجو يديرها واساس مي مرة باسلع كاران كان واكرب ضني مرة يكرب تان كم بطيبة قبل السير كم الله سبحانه توج وادقرس الليلة هذين كيوس النهار مركزو يزيدو النهار هو ينقصو لي هذيكنا هو بانة يا مارن كنا هو جيرانه وتخرج عندنا واحد جريس عن النهار مارن كي في الليل هذين تحت جريسايو طيب مارن كي كم هذين كي الجلي من نول مركزو من من نول من ميت من نول كسر ضحى جايوا وأو وامنين الميت كانت الروح وقصر بحي وكي كافر تا الاسلام قصر لانا يقول الروح مومن وكا اصلاح تخرج الحي من الميت وتخرج الميته ادى نواسلها وكالتها عكس اليدوية من الحي ميت بقى الغصص هاريه وتخرج الميته ميت, ميت, ميت على الغصص من الحي من نوع واتيها بقى صومره عكس اليدوية تيه بد الكل قال با تخرج الميت من الحي قال بقى كده يا اخو المؤمن هاو وكنت لن شندرت وين ولا ده كسوبحاي ساو ميت و ميت وهي النار وترزقوا روحي نول وترزق وللجرمه انت شاو بغير حساب ان حساب الله ويروح بدون تط في القعده واس حسابي يابا اون حساب لانا هاو ميرو سفريين بقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ كما يشان أيضا إذا نصابه وشكرا فصلينتوا رائع المصامد وأنصار أنصاري ينوي يهود وصدح قويله برئيس الجنابه يخل في الله عليهم يشيسها فبالها مركح وحو يري انت ضدعه انتص بقرأها أيان خل في الله علينا منك عشان رسول إله إلهي هذا نسول الجيوب لا يتخذ المؤمنون كم الكافرين أولياء ويري كما يخشى من دون المؤمنين المؤمن تصقوى يا مؤمن كولي وراها وحيقتها مؤمن جي جي. ذلك فليس من الله في الشيء إلّا دين تسوّه كيّ مرّد دلّاه وروحه روحه سوّه وها يستمر أبو علي سلمان ويتلاه بري كي سود كم من تبرّوا لنا دين تبرّوا كي صلّى عليه فليس من الله في الشيء إلّا حق سوّه كيّ مرّد استغلي إلهي سلمان واتّعاه إلا أن تتقوا منهم ثقّة إن أطغيوا حلاص ما يسانويا ogalkii hadda dad dulki dii takto damba ka yarato waa lagu dhawayo ka in aad haalo oo raali keyay ku dhawaaqdo waa lagu ogreyay ayadigu qalbi iilan kaga buu waa qalbu mudma in billina illa man qiyaa qalbu mudma in billina ku ilaahi subhana wa taa subhan qasbay mooyeen wa hubawe dib ku geysanayo لكن تغييد ما هو عبد الله عباس فعل فعه سنين ميسو هذا و حين قيده كين اسلام كان كان ييلو وكاسا وها عاغو دوفار كونو ييلين لكن هذا القره واد العالم الى الين كان ساي شركيس تا ولوو غري ياداي كاستي عنداي دا واخا عادايسو ادو دوناه كوديل شهاده لا تريساو تا ياي كفي دا و باناانتا ماركانو كان الى انت تقوم منهم ان إنك سك إلى عالسان موجين سك إلى عليهم ونبك هذه شرتي سكدة ثعلب وهذا سكدة ثعلب موجين إنك قال قلبك فج على طول إلى يحق سحركه الله سبحانه الروحه وأردت ما أنت الله يسقها يستوي الولاء والبراء وتوثيق كي كمته روح هذا عن جاره بريك كن قانون موجين عن جعل ملك سيد جوعان إلى إسمح الله وترصع الشريدين في يستوي يا الذين أمام راسك سقى اليهود والنصارى أوريا بعضهم أولياء أو وبعضهم وين يتولون منكم فإنهم منهم ولقي إيمان هاش أكتوه صلاة كدوه هاسوه وموه ويحو الدون هاسو ما يعدوه قادوه وينكتوه هاسوه فإنهم منهم إلهي يوه, يوه يوه كم يدي وليكم الله ورسوله والذين أمن الذين يقيمونه صلاة ويتون الزكاة وين يتولى الله ورسوله الله هم لا تتخذوا الذين اتخذوا الدينكم فزوا من labaana oo turkitaan من qabool kuffar qur ku wa diintina ku jeesay cid waligaa dagan karta hadda hadda hadda leeyahay kuffar dayaan da ka maqashay oo islaamki iyo diintii iyo rasuulka ku jeeyay الروح عن إيمان لأنه يجعله لك قال الإسلام بسيئة الله إنه يكلف القناة وحتى سيئ أين قوصها أركوها كاعره وهي التاجل وهي كاعج اللوان وهو قول راكت رعا الناره ما بي رسول فلح أقول خطر مبكس بي هاي او لو قتل كو الذين تتوقعون الذين قالوا ثم كنت كايكو داس حاجات جوجتي جوبتي حد ماشلام با كان مسقال محقار رك غدي غدي في نقار كنا مستضعفين برا لم تقالوا لم تكن مرايتي ايي و نفسي اكبايه بعدا هي تعلمت كون ارد الله واسنا ارتميت ويدون نيشن غاودا ميل خمره لو عادوا اي كبنان نغا دعات خمره لو عادوا لا قسد مينو قال ان خمرال كارينادو ثلاثه عقاب بين مين هذا وحقا انها يملأ دون فاني ألقى الوقر صلى الله عليه وسلم هي وحا سعود انضحها لهو نساني الأركم هاي ومراحة بقلها هي كرة تارية قولي ايه بقلها كريس تارية لا لا لا يريد وكا مركا ا ا قالوا ا لم تكن ارض الله واسعه فتهجروا فيها دونك الى وواسع ما هجروا ومروا قال ده غليم خوي اديوي الهي وحققت فوراك مالهم جهنم وكا قالوا كن طيب هو يودوا جهنم وصعد مصير سقيسان وكاسو aq u dhaarto baasboorka marka la qaadanayo baarashada wa inay tiracdo gaalada u dhaartago oo waxa weli weli moojiso wa ta'ala kitab fiisa ayad إلا أن تتقبلوا ويحذركم الله النفس إلى عقاب سيد إنك دقي إلهي نفسي سيد إنك على أبو أيه إنك وروح الله. الله المصير حق إلهي وتصع التام تروحوا إلهي وتصع التام تعال وتصع ادري اس توع وليك دقي اس من ملك حتى وهو الحاطر هذا إن تقفوا هذا القرسان ما في سدوركم وحلاك حتى نقاذت مرافق نوم قلبك قبله ضائرك قال عن السلام كاشر قال قال قال لي وصحه حلسعوا الخر كان عن السلام كاشر قال ليسو إلهي بيوكم موك إلهي سوكم موك وهو هذا إن تقفوا هذا القرسان ما في سدوركم أو تبدوه أضموجتان يعلمكم الله إلهي وحق إلهي سرطة يا علمي هو ويعلم هو يا ما في السماوات المخلوق السماوات خصوصا والارض خصوصا والله على كل شيء قدير يوم تجد وتذكر نبيل ان هدتك او اوس سيوجد ديار جرهب يوم ما عرفت تجد اي هل ايثو كل نفس نفس ستكلي ما عملت اي او من خيرنها محطرا استوى هذه وحي خيره السماي شيء قرطك او الا قاول كبل وادن عمل هو يما دويا خير يا قبل لما لوق بدن او كل يق اد كنتاي و عملك هو يماني وك الرسول كان نغ وروي عملك ما و خوي من استو لاميدها روح بنيادنا او عاد قرمون ماركا سادريو و دها يا روح انت لادو يا ساي وجه و وجهن ماركا ساديا انا ما أو صور فيه عن قرص مركز دياوديا خير بعد كم غلام عمل خير خير كبر خير كله دين ديرج الشرق نورد كده هيجي يوم تجد كل نفس ما عمل من خير مضبر وما عمل من صو إن مضبر استغفر وحي وسني روح الرحمن هذا البلاجات بغير والله جو كيني قرط هذا الكين وقبرك على قبل لا وإلا قيامة سوادوا وحيد جعلانا للثمانين جعلوا وحو مرطة ليه واحد عشر حلقمها ليه لو ان بينها وعمل كفماية ايضا النفطة هي وبيناه وعمل كنحن لا حيثا امدا بعيدا مصافا اه ارفق يقول لك, لك لقيل لهو اتجملين ايا واجعلان اياه وحن حن ايو السمية الدونك ومعان سنة ان لقا يا مشرق يا مغرم تاي سيجا ان لك لقيل بقى لي سمحانه وتعال دادكو الساي وحقوق ايو ما فلا رأى إلا أخيك الرجل العوجان هو بأيه وإسلام <تكلم> شيء وها أنتم كتابك أي آيات تسوء الرمية يغي حوله استخدامك هي وهي كوغين مرمخايه ظلت كانوا مسودون كانوا مريحي سمي الله ينوذين عقابوا إلهي, الهي إن كده إلهي ما جعلوا على من ما يفعلوا في العلام شي سوء لهذا دي أنا وحكا لمروا إلا عذابكم موين دي وحكا لم يمي إلهي إلا إن العلام موين في حضركم الأنصف والله بالعباد إلهي وامدك ومحاري بان أدوما يسوي تظهر فرواحوا اللي بقولوا عده سوء نفروح نعبد الغداء لانقياما قلوا هاتا نبيل إن إن كنتم هدى تحبكم الله إله يفوجعل فتريعوني أنا إصار راع الله الله إله جعلان ويغفر لكم ذنوبكم دمجوا بدين دافيا والله غفور رحيم آية في الامتحان ل غير ما تفهموا وآية تروح على وين رسولك الجعفر وجعلك صلبتكقطع إله يجعلك وجعيلك صلبك قيئي محله وجرته كذا شهر رسولك صلى الله عليه وسلم راعي ثانك رسول وذاي رسول قينومار قد يشعر معكم رأي برش ويا كتاب كبرت مركب عيشة اللي هي حسولك كورا كان خلوقه القرآن قرآن كماغذة الوينكة وقالت الماغذة ها بسوا كلبها ها يلا سوء ها سيصلا سا سيصلا مركب قد يشعر رسولك وحاكوه كتاب كبره سنالة برؤ السينادي حسول كبره بغنك حسول كبره صلى الله عليه وسلم قد يشعر مركب هلاذ يدعون جعلانه وقتن تذكر بمن الله فتح لي عوني إلهي اد الى يعشن ورجونا ان تنتهي دعيت الى الروح يجعلها لو غرت رسول الرائتانك فتحيعون ابار ضر الى ماكمي صنع وجعلها رزق وادنا سنه الى وكريلاي وروحا قد رسولك صلى الله عليه وسلم بارهب وروا سنه رسولك صلى الله عليه وسلم ذا كفرى ورشاه رسولك سنه في الله يمو لو كريم هي غير كنت دايو شاربقنا القابي ماركو ننكي يا كفري وراب مجوسي ماركا سوي ربي النار ايو وحا ايو ايو وي ماركا سوي لكني امر ربي انا اعفوه لحيات انا قركنس كده اي. تابن حتى القابينا وا اه احفو اه اه انا قابي شارون هدو جي عليها صلى الله عليه وسلم وحنو كان انتوك قابي وكواب بالفيري كان نوي ديالين كان نوي غدق على المي وحيراية وعلى زمارك الدمدائية مدين كروك ويعناية ودربي عراء كسعب بحراء وعلى زمارك دربي عراء كسعب بحراء مالك الروح الرسول كان, جعل كان جعله صلى الله عليه وسلم تاعتان كسلمية كان فتر يحذبكم الله وعضره اصرر علينا الهي بادي جعله ويغطر لكم منه هذا اطيعوا الله الهي اطيعه وارسل رسولا رسلا قاطع إله سبحانه وتعالى ييرا او امر كيف كهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فان تولوا فين الله لا يقبل الكافر دي فان تولوا هدي شي جثان او ديدان لا لا يقبل فإلهي يا رسولك وكافر إلهي مجار إن الله إلهي اصطفى وورد آدم ونوحا والابراهيم وابراهيم لفتش وامرئان بنت عمران وإنه من عيسى على العالمين وليك بدر عالمي وقتي قس بالله الدور توقع انبيو قلد ورسل بعضا بعد بكر كي هي ويس الله عليهم وعلى سبحانه وتعالى على دريه تن وذليه دو بعضا بعد بكر كره اهدين والله سمعنا والله ولا سمعنا عليه وكيف سيدنا النبي محمد قعد وقت قد وقته قعد ايتري هنده عمران حن ايجي جراي فصلينتو دهن ومريم بنت عمران هيت وحايتري صد يا رب ده يوم اني انوب النذر الله ما في بدننا محرر كما كثير رحمه الله وي وحايت ميدان دليو مركا ساعه عرفت شندر المر وحدة الصني سيد سو الجعش سيب عرشه بجريس ما رح سيد لا وسطان صافر كارونه إلى الميسي إلى يورا الجيده ضقه ويناتون هواينه وقت قالت امرأة عمران ربي ربي لا ما خير وعمرك يعني لا ربي إن أنا وندرتوان نجري رك عاديجا ما في بدني وح عراشه يوججر محارا الحاريه ند عاديجا الوفره وح أنا كوقب سناي ما عاديج عليق دينكم فتقبل مني إله يقعد برصاعني يستوي إنك أن تصنع العليم بطرى إله والمقهس وأني عقته إله يقعد فرما وضعتها مرق دش قالوا الحيث خبر خبريو إن أنا وضعتها وان بري وان أنت هي اللي ويل دين تغفرني وضعت وحفر دين تدرك جالسي ومشي أنت والله إلهي علي أعلم أوقت ما وضع المخ إلائي وشأني إلائي ووجي وليس أتذكر وهذا الكاري يدنو أوقته إلائي ووجي أدا وحاول يسأن أنا مش في لينه مكان كلاه محرر بنكدر يا ما نقول من يويل كوس كمن ما هو وقعد كيس في عيني وريبا شقرة وليس على روح wiilkayaga waddo isku minoway wadena aanu karay wiilka kofdo aan ka shaqaynta diinta iyo misaaynta inuu kar adeego wa in aanu samayta gabadha waxaan ku magacay Maryam oo markaas كان soo dhalay wa inaan u إلا yad anu shaytanu shaytan ba muday markaas oo qaliyaaw ilmo ka samtay u soo dhashay oo qayeen shaytan ba muday uu rasuul sallallahu alayhi wa sallam farta kunu ilaa هذا حسن حسنا أقبل وناكسا وأنبطها قبضي وكورين نباطا كورين وحسنا سأني ذاكو كورين باكورتا جربا مرد كبوات باكورتا جربا وكفلها قبضوا عظام بهذا عبيها الورد انتهى وحاك فعلها قادي ذكريا أولاشا الطبيب كلها ما مر كستوه دخلها وقصوا القرب عليها مريم الدشرة ذكريا ذكريا المحرام وملكه مسائك وقصوا وبعده مسائك هاشا قاين ومحاها روية ثانية واحدة اي قامة سألان الى الكسيين مركزه المسائل وقرصه الضرب وميت المغدسة وجده هلج عندها اكتبه فزقا فزق وقالي يا لا قوني وعيدها مفصلين ففزقها وحاولي حياك مراها بحق اي او جيل الكيو كل جلالك بحان حياك مراها نهبر وقتها اللي هلين اي هلج اي اي كلما دخل عليها الذكرية المحراب وجد عندها رزقا قال يتويني الذكرية يا مريم أنا لك هذا منها الحديث كرينا ورمو بها لك ورمو بها لك ومبحان حلينا وقالها حديث كهش قالوا الحديث هو من عند الله الهي اكتس وكاهر الهي سبحانه وتعالى اللوهي بريه هو الهي البطر الهي وانا يوري وحي إن الله <تصفيق> إلهي وهذا الكاذب مريم يرزقه ذاته من يشاء بغير حساب حساب ما ماله وحكا كان يسوي اللي يقولون بإلهي رحبه نفسي هناك سوى النبي إلهي هذا عبره فهليه وإلهي سبحانه وقاله وحوال بوفه ديه هناك هذا الكاسو دعابريه زكريه ربهه بسوى بقوله يلا لا تنجر يصل لهم حسينته يلا لا تنجل. إلهي مبريد. قالوا توي رب رب ياو هاب لي إيه به من للدم كأكتاف نريه عرور طيبا أو صارحين إذا عرور السكيا لما لو أولاد صالحين ضربه هاي منك أقول حتى طويل هاي سبب الدعية الله وجنين الشيطان وجنين الشيطان ما هزق هذا دو بردنا كور ما ترى صارلوسونيسو كان في هذا المريض انت أنت عيبك وجيلي أو خربي أخي يدون من الفقوة ترى مايس كاسا إلهي أولاد ودساني إلهي أولاد طالحينا بي في أنبيض إلهي يديني جرين هابل يميل الدنك دورية طيبة إلهي وحد إسرساء أدكار إجرسساء دورية طيبة و أحبكو أدكو وكا وإحنا نهضر لهن وخصيا وهذه خوارق واشتعى الناس ومن الشيوة في الهو الله يقول واجل عم واتعى وانتو رو... من انتو الليبان مالا حقيقينا كل عره ولا عضيس إلهو يصالت إلهو الأب ودائنا الذي يساوه مثال مريمون أسل سنبناء اللي هلين الدعاء إلهو المقرى يساوه إلهو البريلة إلهو وربي مريم خفي دعاء و هذا ربعنا كوكسون تاي سحور تبدأ نسبنا وكان يجتمعون على هذا التو جون عندنا ماشي جومي عدكو بينه ودتكو خرجة وقت عجيب كا راحلو إلا رون إناللي مينه وصل فراج كا كتير سكران روح يسليت تاي فنادته وحولنا واراي المرائكة و الحلو وقائم البتاعي ياي يصلي و في المحراب ساي ماشي في المحراب كي و كنتو كنا من هاي المرائكة كتير انا الله الهي يبشرك وحقوب بشارك بيحية ويلمع على دهول وحرين ان له الناس لم يجعل لهم من قبل الصمية ايه الهي سبحانه وتعالى مصدقنا ومدوحنا ورائيه ودينتونا ورائينا لابتا قلبه ومدوحنا ورائينا مصدقا حاله المت رومينيه بكلمة من الله الا اله سكتنا كانت النبي لا اله الا يس ولد هو ولا اله اي رومين واحد مسلم في الشارع لما كثروا تزييق في الشارع الى ان جبدهم يوا لودو خلوش واخووداي دي جلت حاو ذكريه اسلامه وحان اركامار ولبا وا خلوشيده كو جيرو كو خلوشاده كو جيرو سجيد يو ان دينتهن سيدي وقبناي وكلي النبي يس يا ابي ييس مخرج له سجده وقال يا أبتي هذا تقوله بكلمة من الله وانبيه عيسى هذا كم بقعة هذه يا أبى ملاحم والسيد الحاروي مد ملاحة حق الدين مطيع والله مطيع وحصرا من أن هؤلاء حق هذا بالآليم وماهن ملاهن عبوي يبغى يروحان العجائن عذبوا إن كانوا كافر إن الله نذير النذر هين بتذكره زلو دي بيكتي وهوينكي السجد يقول إلهي أنا ما بجللين بوهي هوينكي حقو هذا اللواء حقه هوينكي واشهول إلهي المجلين مضى الطمع أيوه وقلبه يخيو الجلان وحصور منك تساويه ممنوع من منه هوينكي قمن أسنوه حصار كفجر والنبيان حالوه من الصالحين ويهل نوع عصو صفات كالبان لبوب الشعري صاصة مرايجة كتر قالوا بيكوي هوينكي السنة سجعاشا ليس ديت بيجرت أيه لهم ربه يبرئه أن السذاب يكون لي إلى أن واحداً أكبر الله له السذاب يكون لي هو أنا يا وقد حال برقني هو جاري الكفار دقنما كجاري عش ماشوا قد مسيط عش بانه دقنما اتحاطين وامرأة عاقر وحفر هذا أن هروب دليل من دليل نووي أو سيدى يا سلاش ما يمرس ومرأت آخر قارو سويا قال كذلك يفعل الله الأمر كذلك أنت واساسه أديك أو ضيقة أنت لاجا هو أنت من سبحانه وتعالى كذلك يفعل الله الله إلهي بيفعل سماه ما يشاء الأمر كذلك الله ما يشاء فبر اجعل لي ايه الآية علامة او انت يقول ان اوليا لتعلمان كبرتو اله ويش قال الله وحوه ايه الآياتك علامة بعض كبير الله الناس وين ضدك الله بولده ثلاثة أيام صدح ما الموت إلا رمزا انت اشارتوه ضدك وحي وحي كبرتانو وح وحي فرها ايه ونضح ايه واندها ايه عرفك انت كل اشارتوه وانهو الكهاجو اكسدوه الله وحبق قبيب بلا هذا الكهاجو اجيني شك إلا رم وذكر ربك ربك حس كثيراً يبلغ إلهي يا سمعناه ولد ربك كثير وسبح إلهي نذى سبحان الله هذا الكباري إلهي كوجع رانك نعمي كت كشوف ذيول ما كقولاهي ك نعمي إلهي, إلهي بل وشوريه تسبح العبادة إياك على بدياوي وسبح بالعشى إلهي أتسبح سوء نذى bil ashi gelin ka danbayo wal kaar gelin ko hore labadood waad ku nabi laa xos oodanka u sheeg cid waqti qaar يا haystay al malaaikatou ya maryam maryam di an som maray in ya maryam و allah ilaha istafaaki qudurtay wata haraki ilahi wuko على duloqtibo ka tahay simaan adan ka tahay wa لا أوفر تبارك الله رزق وحق داري ده دا صالحين أول أحب هذا الإمامكم من شد بس المغص بهانجلي هو يدوس ترى إلهي وأنا كل حريه وواحد عراشه لخوجره وواحد كله طعمه هاي أنا واحد يساقن أذوب بقور شقين إلهي نين قالوا كشقين هذا إلهي سبحانه وتعالى إلهي هذا بليل سبز إلهي وقع أخبري الله هذا صحيح كشف والنبيثة مرأيك حساسة يقولها إن الله استفاك وقدرتك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم مدامه وصله إلهي قوله لأغنطي أطاع لربك ربك, ربك تعال إلهي بص إلهي ربك بص واسجي سجود البري والسلاة الناس شعور فضل البلون إلهي يدعى فقمن أن الله. اللي أقول له يدعى البري فقما أن الله وهو حقا ciyaad radiya السجود يا مريم maryam duuno tele rabbika rabbika adeet wajidii rabbigaa واركع الركوع مع ciir ruko maca raa ta ciina dadka ruko ca yilmtaaga inta ku jirta leeso ka dadka tokana dali kamina mbaa al-ghayb wa alayhi subhanahu wa ta'ala dalika ka wa nuuulayy dhakari lagaa waramay maryam iyo hooyadey laagaa waramay min mbaa al-ghayb wa qaybka warkiis oo wa لديهم أكثر، هذا وقتي يلقون أي توريين أقلامهم قريهم أيهم قال إن تذكر قصده يكفل كفارة قارئ أو كرينا يا مريم، وما كنت مال لدّيهم هذا وقت يختصون أي دوريهم، إمام كمساجد قها الأول يحبها وكيل أيه، إلى يبعد أرطى نلا صفاء جنوا والنها وارع وارع عندنا اللي هو أبير مركزا ما دام قصا والوقف الصليم أنا جاهيني أنا هيني نقوله يذكرني أو قريها ولا يرتاد أيها إيري أنا وحق بدنه وهذا سيد يرجع في سوقه نبيه له نبوها والوقف في سوقه واللوجي نقول بأنار الحوا أبون كين الكوري الأبون كل الكوري أنا وكافرية تامي كاتين في الجنب وعديد متفق عوض شو هالأبون كفعل رسول ساسنسكون نقارين لا وض فرات لا وض رسول رسول الساسنسكي متأس waa agoon taqaaleyo kafaala qaado taaga deewal bakustu nayn sadar ta boo soo wal badawna oo aad bayt saasoo iyo saasoo agoono waysku qasreen markaas si kale loo ka نحي إليك وما كنت مالان هين لديهم أكثر إذ يلقون عثور أيين أغلامهم قريهودي أيهم قاضي فحيك أقول عثور أيهم قاضي يكفوه مريم التفارق وما كنت مالان هين لديهم إذ يختشون عمرك يدور أيين والجول الأسكوة في الوقت يقرأت الملائكة يا مريم إن الله إله يوشرك إله يكوبشري في كلمة كلمة أمين حاجه سكاعته وعيسى اسمه المسيح نقي عيسى وكر عيسى ابن مريم هذا مرة وعيسى ابن مريم وجيهن حارويا مش شرف صاحبه جاهل إله عكس شرف بدل يجاهه يقدر إله عكس كله سرق في الدنيا ولا آخرة لازم إله عكس جاهل بكله يا ممنين تعطف ولا آخرة ومن المقربين كل إله لونه ويوكلمه إله والله الله يا الناس لطكة في المهدي قوش علمها يرسوا قجي فيه وكالا يسوه على الحاف كاي وحاوي يرانتنا وكتريني موي ياني وصدا إلا وكي قال ايو أفرطا بيديه ده, ده لسا كاهلي لده اما صدا إلا كنتان انتو مرح كرقلي كاهلي بالنهار وعلى الحاف يرأو وقته ان قال ان هذا الكايو يرأو kariyo neweyna habay la waqtiga soo kutay ilaay fu qaaday wu la hadlay dad qamina salihina xaraw kamid kaasalo wuu bishaarin qaro hayti maryam rabbi habayow ana yafoonu من saabu wuu ahanay walad walan yamtasini wal halam tu sinu هذا يقول إلهي وكوهج يسعى ايها دانوية لا يساوك كلمة الهي. الله الإلهي يخلق أورا ما يشاء هو الضوان إلهي يسود الضوانا يسود إده الدونه أورا آدم هو الله أورا يساوه فهي أبا إلهي سبحانه وتعالى هذا هو يقول كأولا وعلى الببوه إذا قضى مركو حكم إلهي أمرا فإنما يقول له أمرك وحكورها كن فيقوم ما قيل وحكمه انت سا قفرن فظلال السماء يتظلال هي وحق نور حق قفرن كن واستووا كل شيء واستقامت وجهه او دنوا ابورميا باديه استا استا نكونايا بوريه دولكه استا بفورس كن با سبحانه الكتاب كتابه بري والحكمه طو بري علمه يفهن كتابك وفهمه ربع كتابه من دسكا اخرية يدنا عنه وقد بيجم من فهن ساني وقد قصوا مره ومن يتال حكمه فقدوتيه خيرا كثير سبح الله سيه علمه يفهن ليس قدره فقدوتيه خيرا كثير وكاك اله حيك ربه نب وكاك الربان يهو ويعلمه الكتاب بله بري والحكمة طو بري كتابك علمه فهمه الله وافد قلب الأقوي والتوراة والإنجيل بله بري توراة الإنجيل لروض ورسولا حارويا مدردري إلى بن إسرائيل بالودري قائلا حارو ده إن أناو مكربي من سطر إن أناو قديتكم وحني اللهيم بآيات آيات ومحرككم ربي حق سكاعتي عيدا اللهيم الوقت المخلوقه ها أنا إن أناو أخلق وان أبوري لاكم لينكا من عندنا دوبل حجه كيا تداير شمبره وكرانك صور اليوم اخلق وصوره وان صورين لاكم لهجلكم لينكا دك تنسى عيد رمضان ونوينو رمضان من عندنا دوبلان ان كصورين ايا كيا تداير شمبره وكر صور ك فانفخ فيه وانا انفخ يكون طائرا ويسك دولي وقا يسكت عيسوي الله إلهي هي جين كيس دونك كان كيبقى شنبيرت مرقع أول الصورا الداودي عن شنبشة والطويار ما كان فوق داودي سك الدور يساق ووبري وانبكسين ألك ما كان درعان تقول بشي والعبرة سبعة دراين اللي توهينو سنت سنتو كثيراً في المقام عادنا في دهن إلهي النبي كسوف وسيا دتك وقت جاد جوي وهؤسي واحترام من الزاهو كقرمر هذا النبي رسول كان صلى الله عليه وسلم عُلائي عرب من حي هيشتن فصحه الله يكفان الجرم أنت تكان سواق ركاب ذو المجاز يوم المجني سواق تلال بنتها تكان وملائين يوم عرب من نار كثري دقين سقي مدن على سطحنا مركزها لا يا كار شعيبكني صوب شيء روا شعيب بارس صوب حنا روا خذ دب على صوب حنا يا ربك أستعند واحد يكفر عن الجرم وحصوبان وحبابي أي ولا شيء سبحان الله تعالى لي فاتوا بصورة مثل وقيله نبي الله موسى وقتي كذي لوم فاني جرو السر يسهر لا ملايين توراد يحرك يوشيء وحتى نبي الله موسى لفجع ودايه بيق... قلبي شيء. في صحيح عسقشى حسب الله وجهه سين ما ياتيك صاحب الغدير نبي له عيش وقت يثنحاء لووتقاي او لوو فان جيره دخترنمو ماركاسا خاطرتي وقتي نوصنا واحد بان بالنواق عن جت واحد نواق عن كرجل ملاك كلم لا خسر كسر واحد كمان سويا واحد في ملايين كسر ضمدهم ترى دسم الصانعين شنبر مية دو دولار كمية رضوين كرامة شنبر بحتامير ضوافا بدار رح يجشده من الدوكلين كرادة روي روي سوينا بحسنها بدار روح, روح, بحسن بدا روح يدم وقصة qosol bashiid barashada ruuxa واحد waxa dawayn kara jirid waxa baddoon isha tooyada er samta kana barash kala dawayn kara oo indhaanta ruuxa ku dhasha lama sa oo bidaar hadda waxa uu yiri kar maree waxan diir halka qan tan maree ruuxdan tii noorin jiska badan waxa uu ilaahay siinaywanaa wa taa oo wuxuu u dhon doosha kamar oo baadiyo oo fuuqsaday taasulka sana waxa وقالوا <سؤال> لنا وقبوا علينا إلى بني الساير قائلا حاربوا تهي مركوا جبنا سألتني أنه قد يتكن بين تنبعين لين أو من ربكم أنه أنه أخلقوا وانصورين وانصورين لكم لأجلكم إذا كدرتين منطقين باباوضا حاجة كياء في ضائر الشمبر وغلب نضحو الشمبر سوى كاد بانصورين فانفوخوا فيه مركا باباوضا الشمبر كصورا أيان طيرا فيكونوا ضائر الشمبر بوستنى دولي biidillah الله sidan ku dhacayeen eden ilaahay ilaahay doon tan oo guri oo in bar iyo boxing alafmaha kan balanta qusa warashiyo wal abarta kan bararta taw oo hiil muuta qod tan taban soo nooreen waxa sidan ka way biidillah ilaahay ilaankiisu oo nabeeku wan ka waran أول شيء هو حرفه ودي ربع ما وقنايو، الشعري، مانتهير بساعن، مانته محمد الحين، مانته عن جالس ساعن، ماوس بس كده صدق، وكم هذا الشعري، ويه يروح عني، سوينا واحد سبحانه وتعالى، هو حقي سكين الوكر طما، هو نبطيكم بعد تعب كيونا ما تدخل، رأي واحد جوري واحد وياهم شيء، شوفوا أول بس هالشيء كي يي واحد جوري روياه، ما تدخلون واحد كوكا يتسا... كوكا هنا إن في ذلك لعات تم... منقولها إن في ذلك واحد منين شعرك لعات من باقوس ون... طبعا علامات لكم يرين كعديك قرطان عن رسول غير ما صارن كتان يرين كه هي مشي لكن هذب مؤمنين تين على aya ba kusoo yahay calaamad rasuulimada ay moodaan oo musaddiqan haaran ta soo day ani qajiday tan iyo waxa la qabey musaddiqan haaran ay noomaynay lena day day wixii hore anbiyaad yiga hore iyo putoobtiyiga hore toota waxa ay gooreen na tawraat tawraat awr kumay وحك مذهب على قولنا الصخوي إن جد ووحه ولا حلالين بعد اللي بيفرم عليه وجد تكون بعائتة عائبة إن الله إنه من ربكم رب يلحق علامات ووين وإن على الصوله يعني ينذين كان رب الحجي سنا ككن فتى الله إلهي كعب صلوه واضيعنا ما يعطع أمر خيجال إخواني إلهي كعب صلوه سبحانه وتعالى هاعسنان إن الله إلهي ربي ويه وربكم ويه أنا جالس راي waa an ka abu reyo ha balaanta ilaahay sagayga abu jira isaga idan awlo kaabi hooyo iyo soomari ficabu du ilaahay ga aawdu aniga idinka rabba ga idina haada ilaahay walaa aawdu saraadnu waa